غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون